يا أيها الذين يدعى لكم فوقانا ويكفر عنكم تيئاتكم ويغفر لكم والله من قطر العظيم وإذ ينظروا لك لا إن هذا إلا أساطير الأولين وإضاء الله فإن كان هذا هو الحق من عندك فأمطر علينا سجارة من السماء أو ادناب وما كان الله لا يحزنهم الله ومن يظنون عن المسجد الحرام ما كانوا اوياء ان المتقون يعلمون وما فَذُوقُوا الْعَذَابَ الَّذِي كُنتُمْ تَكْفُرُونَ اللَّه إِنَّ الَّذِينَ تَصَرَّمُوا فِيكُمْ رَنُوا وَلَأُمَن لا جنن من يحسرون ليريد الله الخبيث من الطيب ويجعل الخبيث بعضه على بعض فيركمه جميعا فيجعله مفيد لنا أولئك هم من الذين كفرون ما قد تلف وإن يعوده فقد لرضت سنة الأولين وقالوا حتى لا تكون سنة لَ ص أن الله